ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسثني بشر قال كذلك الله يفلق ما يشاء إذا قضى 114. وإنما يقول له فيكون 115. ويعلمه الكتاب والحكمة والثوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم انني اخلق لكم من الطين كائنه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله واعلم الاسماء والادرص واف الى الموت باذن الله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 124. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما سعيت منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصرو الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون